لا تبكين يا امي الحنونه لا تبكين يا وفو طبع العهد ويا جسونة لا يا العهد ويا جسونة لا تبكين يا امي الحنونه العهد وياك يا سونه لا تبكين يا امي الحنونه وحق دمعاتي ليتام يمسح لي الالمينا لي انا لا تبكين يا ام الحنونه لا تبكين يا ام في في من عينك يا بعد عيون بغداد استلكم جرح ما ينفضم عفيفه ود النفسهم يقولي لو غاد لا تجرين الدموع اصير القلب يذبل لا تجرين الدموع اصير القلب يذبل يا ام اشتهون اشوفك وانت تبكين عزيز يا علي ودي جمعات العيد ليه ام شلون اشوفك وانتي تبكين عزيز يا علي ودي جمعات العيد ليه هيك الليل لا لا يمسك دي اليمهينا ليه هيك الليل لا لا يمسك يا ام الحنونه لا تبجين يا ام الحنونة لا تسولين لا تبجين يا ام العهد وياك لا تبجين يا ام الحنونة, الحنونة. ليتام يمس لي قد دمعاتي ليتك سمس لي لمينا لا تبكين يا ام الحنونه لا تبكين يا ام الحنونه حنين حكني والصقور دمكن وحكني دوم يقطر دمعاتك نهر والزماناه غراب بالسل طيور يا يما لا توني نشوف وش تحمل يا يما لا توني نشوف وش تحمل العين عدت وداعتك والمعضله هون يا بغداد انا ضمت وسط العيون تعال داعتك يا بغداد انا ضمك وصلي لا ييون دهون هموم الايام يمسكني الالميلام دهون هموم لا تبجين يا ام الحنونه على عهد ويا لا تبجين يا لا تبجين يا امي الحنونة اشوفك خايفة من الظلام والرعب مرعوبة ورجفك كل شبر بالقاع سبينا تريد تغرق مالها تعثرت قاعد ترجع تنهض بساع يا بغداد الحبيبة املش كم مصيبة بغداد الحبيبه امل في الشم وصيبه مصايب عثرن يكم الابطال وحقك تنهض ضدك الجبال مصايب عنبرن يكم الابطال وحقك تنهض ضدك الجبال عزيزه وعاليه الهم يمسكتي الالم اينام عزيزه وعاليه يستني لا لا لا العهد ويا لا قد لا تبكين يا ام الحنونه لا تبكين يا ام الحنونه على راسك دم موحنه تفرح ديار خاليه وما بشفا جروحك يا امه على الارض صاح وريحه موت اشموا عطر بالدموع وعم قضي الليل قبل ذفه ومواويل نواعم قضي الليل قبل ذفه ومواويل يدجله مهدل لو تلطم على الخار ابد ما ليل مر الفرح خطا ديتله هالديله وكتم طم على اللي صار ابد ما ليه مر الفرحه قط ولا جفنك ضف ونام يمزق دي الالمينا ولا جفنك ضف ونام يمزق دي الالمينا لا تبكيين يا ام الحنونه لا تبكي لا تبكي لا تبجين يا ام الحنونه لا تبجين يا ام الحنونه والله طبع العهد وياك لا تبجين يا ام الحنونه والحقد معاتي halqid amati leitan simis jli